والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام وإصرار أهله منه أكبر وإصرار أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل.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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الصبر والمسر خلفهما اسم كبير وما في عُلِن الناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ما ذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون